والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تبعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرق في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِي كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَقْمًا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 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني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 الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا عدون والذي قال لوالدي أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خالت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ماذا إلا أثاثر الأولين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 وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يغرض الذين كفروا ولن نار أذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون أذابا الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسكون.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 أذتنا لتأفكن عن آلهتنا فأتنا بما تعيذنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلماء من الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني.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 مَتَنَّكُنَّ فِيهِ وَدَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمَاؤُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ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 إِنَّهُمْ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا وَنُومَ وَذَلِكَ افْتَرَوْهُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أن وصيف فلم ما قضى وللو الى قومهم مذرين قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي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 نار اليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم